بوك تو نزد اي شتاة سبعة وعشرون سبعة وعشرون نهوتال بوريتيا في الفندق الوصول في الفندق الوصول اع Keni ndo një dhomë të lira? A ndëkum gërfëtun khalia? A ndëkum gërfa khalia? Kam rezervuar një dhomë. Lëkad hajëstu ndëkum gërfa? Lëkad hajëst ndëkum gërfa? Emri im është Müller. اسمي ميلر. اسمي ميلر. دوا 1 ضوم تيكه. احتاج لغرفه سرير واحد. احتاج لغرفه سرير واحد. دوا 1 ضوم تشيفت. احتاج لغرفه سريرين. احتاج لغرفه سريرين سا كوستون ضومه بر 1 نات كم سعر الغرفه لليله كم سعر الغرفه لليله دو 1 ضوم مي بانيو اريد غرفه مع حمام بانيو اريد غرفه مع حمام بانيو دوه ن ذوم م دوش اريد غرفه مع حمام دوش اريد غرفه مع حمام دوش ام تنت تا شور ذومن يمكن ان ارى الغرفه يمكن ان ارى الغرفه A cá garaş këtu? A yujad huna mawqif sayarat? A yujad huna mawqif sayarat? A cá cassaforta këtu? Atujad huna khazinet amanat? Atujad huna khazinet amanat? A cá fax këtu? ايوجد هنا جهاز فاكس ايوجد هنا جهاز فاكس مير بو امار ضامن جيد انا اخذ الغرفه جيد انا اخذ الغرفه اودروني جلسات هنا المفاتيح هنا المفاتيح تيروني فاليجن تيم هنا امتعتي هنا امتعتي ن قور هات منجيسي متى يكون الافطار متى يكون الافطار ن قور هات دركا متى يكون الغداء متى يكون الغداء؟ نا تشور هات داركا متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟